قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء